وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن لَّئِنْ أَتَيْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوَّلَ بَدْءٍ لأَكْفَرَنَّ بِهِ وَلَيَمَسَّنَّهُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ طَرَفٍ فِي قُرْآنِي إِنْ أتبع إِلَّا مَا يوحى إليه إِنِّي أَخَافُ إن عَصَيْتُ ربي عذاب يوم عَظِيمٍ